بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلخ المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مغرقون والذين هم للزكاة فاعلون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 نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَا إِبْرَهَةٌ نُصْبِكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 لا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين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 قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ماذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعذكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم شأنا من بعضهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تثرا كلما جاء أم ما ترسلوا وكان لهم فأتبغنا بعضهم بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاهارون بآياتنا وسرطان مبين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 يا أيها الرسل خلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون غليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم بهم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 والذينهُ بربِّهم لا يشْرِقُونَ والذين يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَاءَكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ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 ذن ذلكهم لها عمن حتى إذا أخذ ما الترفي بالعذاب إذا هم يجئرون لا تجئر اليوم إن جم لا تؤ. صوم. قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم على أعقابكم تنقصون. مستكبرين به سامراء تهجون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون نبي جن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 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مغربون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن ما كنا تدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لن يكونوا. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرر لندج في طغيانهم يغمه.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 وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَأْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِثْلَ وَقْتِ نا ترابا وإذاما إن لم يوثون لقد وعذنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولي.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 أَلْفَتَنَا تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إذا الذي هب كل إله بما خلق ولا على بعضهم ما لابع سبحان الله أن ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشترون قل رب إما تريد ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الوالمين وإنا على أن نريك ما نعذهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة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 لا لي أعمل صالحا في ما تركت قل لا إنها كلمة هو قائلها و من وراءه برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا سبب يوم يوم إذ يوم ولا يتسألون فما فقِلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 خرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبرون وأنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عذب سمين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد قال إن لبثتم إلَّا بِالثُّم إلَّا قَلِيلَ لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثَهُمْ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَكِيمُ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراقيين